لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا غَنِمْنَا قالوا ما قالوا له من ديار يغير ح قال ونقول نوق عذاب وا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا عِذَابٌ إِلَى اللَّهِ أُمِرْنَا نُرْضِي رَبَّنَا بِإِنْفَاقٍ مِنْ و